والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملواها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين